فبما نقض الميثاق غُضِب ووقف ريب بي حقوق قولهم قلوبنا غلف موسيقى <تصفيق> وَقَوْلُهُمْ عَلَى الْمَوْتَىٰ مَا هُم بِبَالِغِهِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمَا சி وَمَا சூலம கத்தன பழகி சுபிஹலகு وَإِنَّ الَّذِينَ نَقَصَتْ لَهُمْ